يا ربي أثناء المحاكمات والتعذيب غلب عليك الصمت وحين وجب الكلام على الصليب تكلمت تكلمت من أجلنا ولنفعنا وخلاصنا كان في كل كلمة من كلماتك السبع هدفا ومعنى وتاثيرا فمع اللص كانت معنى كلمتك عطاء اعطيته الفردوس كما اعطيت لصالبيك الغفران قدمت لكل البشر الفداء والخلاص وقدم لك البشر المراره والخل الحق واقول لك انك اليوم تكون